پزلوني مزقوني أضرقوني في دمائي لن تعيش فوق أرضي لن تطير في سمائي أنتم رس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نجكم في بض الضياع انتم مرسم ما باسم انتم زر البلاء انتم كفر وغدر نجكم في بض قتلكم فيه شفائي لن تعيشوا في صفي كنتم للعبدا ان ман сафиянай йума في йаруни ласфуни афriquна фи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 دون سفك للدماء اقتلوني مزقوني أضرقوني في دمائي لن تعيشوا فوق أرضي لن في سمائي سيف الله حب من سبات الليضي الى في البغي درسوا ضفهم للفنايا سيف الله حب من سبات الليضي الى في البغي درسوا ضفهم للفنايا اشبع الاتباع ضربا شددوهم في الاوائق وارفعوا رايات دين مشوار السماء يتحكم شرع السماء اقتلوني بسقوني اضربوني في دمي لن تعيشوا قط ابطئوا بينا تطيروا في سمائي اقتلوني بسقوني تعيشوا او بطينا تطيروا في, سمائي في, سمائي في سمائي